فأيت الذيكَ فاب آياتنا وَقَالَ لَوتَ م لَ وَلَد حظ عيت الذيكَ ف آ إ وَقنا أوت ملَ وَلَد أق عن الغيب أم التخضَ ظَوح م ع أق عن فَجَعَلْنَاهُ دَوَّاحًا مَنِعًا جَلَّ جَلَّ سَنَدُّ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا سَنَدُّ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا, كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم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 لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا فقال اتخذ الرحمن لقد جئ شي إ يقدُشي إ فكادُ السمواتُ ييتفَن منِ أوةَن شَّ الأض وَوتَخول الجبال هَد فكادُ السماواتُ ييتفَ ق منِ الأةَ شَق الأض وَتخول الجبال هد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 ان كل من في السماوات والارض الاات الرحمن عبدا ان كل من في السماوات والارض الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا لقد أحفاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا